وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا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 لَيْسَ هَٰذَا كَنَزٌ لَّوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَاكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا أُنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ مَثَلًا فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيلا من ذلك جنات جنات تجري من تحتها لنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وَاعْتَذِدْنَ لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا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 فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء يمهم ضلوا السبيل قالوا سُببحانَكَ مَا كانَ يَم بَغِيلَناَا أَن التَّخِذَ مِ من دُكَ مِنَونِي وَلكِم م التَعْتَهُم وَآبَ أَهُم حتىََّانَ سُدذِكْرَ وَكَانوا قَوْمَم بُوراق فَقَد كَ الذَّبُواكُم بِمَا تَقُونَ فَمَا يَسْتَقعونَ صَررفَُوا وَلَا نَصْرَ وَمَيْ يَظْلم مِن كُمنُذِقُهُ عذاَابًا كَب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 وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكثى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة ذلِك لثَبّتَ به ف آادك وَرَتناهُ تَطلَ وَلا يتُكَ بِمَثل لل جكَ بِحَقِ وَحسَنَ تَفسير الذين يحشعون على جوههِم إ جَهَّ مَألائك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 وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا لَّيِيمًا وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا وَكُلَّهُمْ ضَرَبْنَا لَوْلَمْ تَأْتِ لَنُبِذَ لَمْثَالُ وَكُلًّا تبرنا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 ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا وَهُوَ الذي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ نُشُورًا وَهُوَالَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ نُشُورًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً لَيْتُنْ وَنَسْقيهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَ كَثِيرَةً وَلَقَدْ صَرَفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا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 وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيراً وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّراً وَنَذِيراً قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا من شاء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 الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن أنسجد لما تامرنا وزادهم نفورا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 والَّذينَ يَقولُونَ رَبَّّنَ صرِفعَ عَذَابَجَهًاَّ مَ إِن عَذَبَهَا كَانَ غَرَامَا إِه سَ أَْ مُسْتَقَر رَُ والَّذينَ إذَا أَنْ فَقُ لَمْ يُصْرِفُ وَلَمْ يقتِروا لَمْ يُسْرفُوا وَلَم يُقتِروا وَكَانَ بَينَ ذَلِكَ قَوَامَا وََّذينَ ل يَدْرُونَ مَعَ اللهَّهِ إلَ يَكْتُبُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا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 ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما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 ألا يك يجزون الغرفة بما صبر ويلقون فيها ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقام قُلْ ما يَعبَاءُ بكُمْ رَبّ لَولادُعَ أكُمْ فَقَدكَ الذَّبَتُم فَسَوفَ يكُون لِزَامَا